في قوله شيئا في هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه من الإعراب الأول أن قوله رزق مصدر وأن شيئا مفعول به لهذا المصدر أي ويعبدون من دون الله ما لا يملك أن يرزقهم شيئا من الرزق ونظير هذا الإعراب قوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما الآية فقوله يتيما مفعول به للمصدر الذي هو إطعام أي أن يطعم يتيما ذا مقربة ونظيره من كلام العرب قول المرار بن منقذ التميمي بضرب بالسيوف رؤوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل فقوله رؤوس قوم مفعول به للمصدر المنكر الذي هو قوله بضرب وإلى هذا أشار في الخلاصة بقوله بفعله المصدر الحق في العمل مضافا او مجردا أو مع ال الوجه الثاني أن قوله شيئا بدل من قوله رزقا بناء على أن المراد بالرزق هو ما يرزقه الله عباده لا المصدري الوجه الثالث أن يكون قوله شيئا ما ناب عن المطلق من قوله يملك أي لا يملك شيئا من الملك بمعنى لا يملك ملكا قليلا أن يرزقه قوله تعالى فلا تضرب لله الأمثال نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة خلقه أن يضرب له الأمثال أي يجعل له أشباها ونظراء من خلقه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا وبين هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله ليس كمثله شيء الآية وقوله ولم يكن له كفوا أحد إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر الآية أظهر الأقوال فيها أن المعنى أن الله إذا أراد الاتيان بها فهو قادر على أن يأتي بها في أسرع من لمح البصر لأنه يقول للشيء كن فيكون ويدل لهذا المعنى قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وقال بعض العلماء المعنى هي قريب عنده تعالى كلمح البصر وإن كانت بعيدا عندكم كما قال تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وقال وإن يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون واختار أبو حيان في البحر المحيط أن أو في قوله أو هو أقرب للإهام على المخاطب وتبع في ذلك الزجاج قال ونظيره وارسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون وقوله اتاها أمرنا ليلا أو نهارا قوله جل وعلا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أخرج بني آدم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا وجل على لهم الأسماء والأبصار والأفئدة لاجل أن يشكروا له نعمة وقد قدمنا أن لعل للتعليل ولم يبين هنا هل شكروا أو لم يشكروا ولكنه بينه في مواضع أخرى أن أكثرهم لم يشكروا كما قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقال قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون إلى غير ذلك من الآيات قال المؤلف رحمه الله تنبيه لم يأتي السمع في القرآن مجموعة وإنما يأتي فيه بصيغة الإفراد دائما مع أنه يجمع ما يذكر معه كالأفئدة والأبصار وأظهر الأقوال في نكتة إفراده دائما أن أصله مصدر سمع سمعا والمصدر إذا جعل اسما ذكر وأفرد كما قال في الخلاصة ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا قوله تعالى ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن تسخيره الطير في جو السماء ما يمسكها إلا هو من آياته الدالة على قدرته واستحقاقه لأن يعبد وحده وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير وبهذا أيها المستمع الكريم نكتفي في هذا اللقاء ونستكمل بقية حديثنا حول الآية في لقائنا القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته